حياكم الله تعالى وبارك فيكم ونفع بكم وتبوأتم من الجنة منزلا ورفع الله قدركم وزادكم الله تبارك وتعالى علما وحلما موعدنا مع هذه اللامية المنسوبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل وهذه المنظومة التي تقع في ستة عشر بيتا مهمة جدا في معرفة العقيدة وهي جيدة في بابها وقد نسبت إلى الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله ومنهم من انكر هذا النسب أو هذه النسبة بشيخ الإسلام وقيل أنها وجدت بين رسائل الشيخ رحمه الله بعد موته ولكن لم يذكر لم يذكر ابن القيم رحمه الله لما عدى مصنفات ابن تيمية هذه الرسالة فيها لكن إن لم تكن لابن تيمية أو لغيره كما قينا بعض أهل العلم قالوا بأنها ليست له لأنه ليس هناك مصدرا يثبت هذا لا في كتبه ولا غير ذلك فقالوا هي مهمة جدا لأنها تتكلم في العقيدة وفيها أمور يجب على كل مسلم أن يتعلمها فسواء كان هذا النظم لابن تيمية أو غيره فالأمر سواء معرفة أهمية ما تدور حوله هذه المنظومة كما سيأتي في شرحها وإن كانت صغيرة المبنى لكن كبيرة المعنى وهذه اللامية قد شرحت قديما شرحها أحمد المردوي وأخذ أو نقل معظم الشرح عن السفارين والمردوي من المتأخرين وهي كما قلت لم يهتم بها أحد أو لم يهتم بها كثير من الناس منهم من قال بأنها ليست لشيخ الإسلام فتركها لكن العبرة بها أو ما فيها أنها جيدة ومهمة في بابها لمعرفة ما يدور عليه أو ما تدور عليه العقيدة الصحيحة فأولا لابد, لابد أن نبين شيئا مختصرا عن شيخ الإسلام رحمه الله ما دمنا نظن أن هذه اللمية له حتى نفهم شيئا عن سيرته رحمه الله هل الصوت واضح؟ الحمد لله. وقد بيّنت في المرة الماضية أنه يجب علينا أن ننتبه بارك الله فيكم. يكون أمامنا المتن ننظر فيه حتى نتابع الشرح ويكون عندنا شيء نقيد فيه إن كان هناك فائدة أو غير ذلك هذا مهم لمن أراد أن يطلب العلم لأننا لا نريد أن نجعل من هذه الدروس دروسا عابرة لا يستفيد منها أحد العابرة بالإفادة التي تأتينا من هذه المجالس ونسأل الله الإخلاص فابنة 200 رحمه الله احمد ابن عبد الحليم ابن تيميه الحراني رحمه الله وفيكم بارك الله هو بيقول رحمه الله في سنه 61600 وعاصر التتار و يعني طلب العلم من في في صغره وقد حفظ القرآن وأقبل على الفقه وقرأ العربية على ابن عبد القوي وفهمها ودخل في كتب سبويه وأقبل على التفسير أقبلا كليا وأحكم الأصول أي أصول الفقه وغير ذلك وهو لم يتعد العاشرة واندهش له لسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه وظل رحمه الله يطلب العلم ويجتهد فيه إلى, وصل إلى أن وصل إلى ما هو عليه قبل موته من العلم والاجتهاد المطلق وغير ذلك فرحمه الله كان مذهبه أول ما ذهب من المذاهب الفرعية, الفرعية أنه كان حنبلي أنه كان حنبلي ثم بعد ذلك اجتهد وأصبح مجتهد مطلق ليس في المذهب فقط الذي يدخل في المذهب أو يتكلم في المذهب باجتهاد يسمى يسمى مجتهد مقيد يتقيد به المذهب أما الذي يخرج عن المذهب ويأتي بأدلة وأراء وقوال أخرى فيسمى باجتهاد أو بمجتهد مطلق ورحمه الله خالف المذهب الحنبل في أمور كثيرة حتى أنه خالف أو اجتهد وخالف المذاهب الأربعة في مسائل معروفة مثل الطلاق وغير ذلك من الأمور وصل إلى مرحلة عالية من العلم وعلى كعبه في العلوم على كعبه في العلوم وهذا لا يخفى, لا يخفى على أحد لا يخفى على أحد وعرف عنه بأنه من القامعين للبدع فقيه حافظ يحارب الكفر ويناظرهم ويدافع عن الدين وغير ذلك مما هو معروف عنه وأثنى عمره رحمه الله في ردي على أعداء الدين والجهاد في سبيل الله فجاهد الكفار والمنافقين والزنادقة والمتفلسفة والمهتدعة وغير هؤلاء ومع ذلك كان في عصر التاتار كان هؤلاء التتاريين أو التتاريون يقتلون المسلمين بوحشية فكان في عصرهم وكان يحاربهم ومع ذلك وفي هذا الوقت الذي يمر به كان لا ينتهي عن طلب العلم ويؤلف كتب وله كتب كثيرة منها منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة القدرية وعنده أيضا بيان تلبس الجهم ودرء تعارض النقل مع, النقل مع العقل مع النقل والاستقامة اقتضاء الصراط المستقيم وحتى فتاوي الفتاوى له له فتاوى كثيرة في العقيدة والفقه والحديث والمنطق وغير ذلك جمعها له عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي الحنبلي في 35 مجلدا سماه مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وهو معروف الآن ومطبوع وظل على هذا المنوال حتى توفاه الله عز وجل في سنة ثمان من الهجرة وكان عمره سبعة وستين عاما سبعة عاما والكلام عن ابن ثيمية رحمه الله يطول وليس المقام لذكر الترجمة بكاملها لأننا كما قلنا بعضهم قال بأن المنظومة له وبعضهم قال بأنها ليست له لكن يعني باعتقاد بعض أهل العلم أنها له وتنسب له فبيّنت بعضا من سيرته رحمه الله نعرف مجمل حياته وماذا كان يفعل ومن هو لأن في هناك الكثير يجهل هؤلاء العلماء تسأله تعرف ابن تيمية يقول ما أعرفه فهذا خطأ لكن لا بد من معرفة هؤلاء الأئمة وكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم فهذه منظومة ماتعة سميت بلا مية تيمية. وسميت باللمية كما قلت في المرة الماضية لأن آخر البيت ينتهي بحرف اللام والعرب عادته أنه إذا كان بيت ينتهي بحرف أو يصنفون أبيات شعرية فإذا انتهت هذه الأبيات بحرف متحد أو بحرف واحد فيسموا هذه بكذا كل م وغير ذلك هل في صوط أخش ان الإخخوااء يعني ما نت فقط لذلك انبهه من الحين إلى الخر؟ على وجود الصوت والمتابعة نعم <تصفيق> طيب الإمام ابن تيمية بدأ هذه المنظومة بالبسمة والبسملة معروفة والبسملة معروفة معناها والمراد منها ولكن لا بد من بيانها بشيء من التفصيل حتى نفهم هذا الأمر فالنظم رحمه الله بدأ هذه المنظومة للبسملة كغيره من أهل العلم وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتب في رسائله بسم الله الرحمن الرحيم وهذه من الرسائل فيسن أن تبدأ بالبسملة أيضا هي آية أو بضع آية من كتاب الله عز وجل كما قال الله عز وجل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم هناك حديث لكنه ضعيف ضعفه معظم أهل الحديث قالوا بأن هناك حديث ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه قال كل أمر ذيبال لا يبدأ فيه ببسم الله أو بذكر الله أو بحمد الله فهو أقطع أو أجذم أو أبتر وعولوا على ذلك بالبداءة بالبسملة والحمد لكن هذا الحديث لا يصح وليس هناك سبيل للعمل لهذا الحديث لكن يثبت أمرا آخر نثبت البسملة بأمور أخرى من الكتاب والسنة كما بينا أنها جاءت في القرآن وجاءت في السنة فيشرع أن يبدأ بها المؤلف إذا أراد أن يصنف كتابا والبسملة بسم الله بسم جار ومجرور والله علم على الباري وهو أعرف المعارف على الاطلاق وبسم الله قدر فعله مؤخرا بسم الله قدر نعم أثبتها بعض من شرحها مثل أحمد المرداوي وغيره من أهل العلم الذين شرحوها أثبت أن الناظم أثبت البسملة في هذه المنظومة لكن لم يثبت الحمد له بدأ بالبسملة ثم قال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل فبسم الله فعلها مؤخر تقديره بسم الله آكل أشرب أفعل كذا فتقدير هذا الفعل مناسب للمقام فأصلق أن تقول بسم الله أذاكر بسم الله أكل بسم الله أشرب وبسم الله معناها أبدأ بكل اسم لله عز وجل في فعل هذا هذا بالنسبة الى بسم الله فأنت جعل أو جعل الفعل مؤخرا مناسبا للمقام لبيان الحال التي عليها في قولك أبدأ بكل اسم لله عز وجل في أكل في شرب في مذاكرة في كل شيء فهي جامعة وفيها خير عظيم فباسم الله الله هنا كما قلنا علم على الباري وهو أعرف المعارف على الاطلاق حكاه أهل اللغة وقال بعضهم أنه مشتق اسم مشتق من الإله نعم عليكم الله أخي حبيب سامع اسم مشتق من الاله ثم اضغم اللام وخففت الهمزة او حذفت الهمزة للتقفيف فجعلت او جعل الاسم الله نعم من الاله ثم اضغم اللامان و حذفت الهمزة للتخفيف لأن العرب كان عندهم لو رأوا أن هناك ثقل في الكلمة يحذفوا منها همزة أو شيء للتسهيل كالتأريخ جعلوها التاريخ وقيل في هذا الاسم المشتق أنه الإله ثم أضغم اللامان ثم حزفت الهمزة ثم أصبح الله هذا قول كثير من أهل اللغة أيضا والله هنا يوصف أو اسم يوصف لله عز وجل فقط لا يوصف أو لا يسمى أحد غيره بهذا الاسم لا تجد شخصا اسمه الله لكن هذا اسم مخصوص ل... ل... لله عز وجل لا يوصف غيره به وهو يدل على توحيد الألوهية لأننا في عند او في منهج أهل السنة والجماعة نعرف أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات فالله هنا توحيد للألوهية أن تعبد الله لا تشرك معه شيء إفراد الله عز وجل بالألوهية نعم هذا بالنسبة إلى كلمة الله فباسم الله يدخل أيضا في توحيد الأسماء والصفات لأن الله عز وجل اسم لله عز وجل نحن ما زلنا في البسملة فقط في بسم الله أيضا قلنا أن الله عز وجل توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات يوصف الله عز وجل بهذا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم هنا صفتان او اسماني لله عز وجل مشتقان من الرحمه صفه الرحمه صفه واسعه الرحمن والرحيم مشتقان من الرحمة أو من صفة الرحمة وقيل الرحمن ذو الرحمة الواسعة هل في صوت طيب قيل الرحمن ذو الرحمة الواسعة وقيل الرحيم ذو الرحمة الواصلة بعباده المؤمنين, بعباده المؤمنين فالمؤمنون اختصهم الله عز وجل بأنه يكون بهم رحيما المؤمنين رؤوف الرحيم وقالوا بأن الرحمن في الدنيا والرحيم في الآخرة الرحمن في الدنيا رحمته على المؤمن والكافر وفي الآخرة هو رحيم بعباده المؤمنين ففي الدنيا الله عز وجل رحمن رحمة عامة تشمل المؤمن والكافر الله عز وجل يرزق المؤمن والكافر ويجعلهما في الدنيا في المعاملات أو في خير الدنيا أو غير ذلك مباح لهم فنرى الكفار عندهم الصحة مثلا عندهم المال عندهم أمور كثيرة يتمتعون ولكن يتمتعون كما أو يأكلون كما تأكل الأنعام يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام وهم لا يدرون بذلك في حياتهم الدنيا لكن الله عز وجل لا يحرمهم من النعيم في الدنيا ولا يقطع عليهم لذتهم بدنياهم فهو رحمن في الدنيا ويرحم المؤمن والكافر نعم أما في الآخرة فالله رحيم بالمؤمنين لا يعذبهم ويدخلهم الجنة الله أستعلم فالمؤمن مهما عمل من عمل يعذب بقدر عمله الذي أساء فيه في الدنيا ثم يدخل الجنة أما الكافر فهو مخلد في النار يقول الله تبارك وتعالى أو قال فيهم الله عز وجل يوم القيامة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا يقول له خسأوا فيها فهم مخلّجون فيها الله تبارك وتعالى رحيم بعباده في الآخرة ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم لكثير من أمته فيخرجون من النار ويدخلون للجنة رحمة من الله وأيضاً الله عز وجل يضع قدمه في النار ويخرج منها ما شاء من المؤمنين الذين أذنبوا أو عصوا الله عز وجل لأن كل كل الناس يخطئه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبون تذنبون لذا ذهب الله بكم وأتى بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم فكل يخطئ ويذنب لكن المهم الرجوع والإنابة والعودة والاستغفار هذا الأصل نعم برك الله فيك فالله عز وجل رحيم بعباده المؤمنين لذلك جاء الجمع بين الرحمن الرحيم ليس تكرارا وانما كل له عمله الله عز وجل رحمان رحيم وقيل او يقول بعضهم رحمان الدنيا رحيم الاخره فبجملة بسم الله الرحمن الرحيم يظهر لنا أنها للتبرك يتبرك الإنسان فيها عند ذكرها لأن فيها أمورا كثيرة فيها التبرك بسم الله عز وجل أو بأسمائه والصفاته إقرار التوحيد توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات أيضا الرحمن الرحيم اقرار به بتوحيد الأسماء والصفات كثير ينكر الأسماء والصفات الله عز وجل بين أنه رحمن رحيم فبدأ رحمه الله بالبسملة ولو نظرنا إلى كثير من الكتب المصنفة أو المتون فنراهم أو نرى القائمين على هذه الأمور يبدأون بالبسملة تبركا وشروعا وسنة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في رسائله إلى الملوك وغيرهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهي مشروعة فالأفضل الإتيان بها في كل تصنيف وفي كل افتتاح قول وفي الخطب وغير ذلك لكن هناك مسألة أن أهل العلم يبدأون بالبسملة ثم الحمدلة ومنهم من يزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن هنا الشيخ رحمه الله لم يأتي بالحمدلة وإنما اكتفى بالبسملة وبعضهم عاب أو يعيب على من يفعل ذلك من الإتيان بالبسملة دون الحمدلة لكن بعضهم يقول بأنه يكتفي بالبسملة ويشرع فيما يقول لأن الحمدلة لها دليل من السنة ولها دليل من القرآن فمن القرآن عليكم السلام ورحمة الله أن الله عز وجل افتتح كتابه بالحمدلة فقال الحمد لله رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ خطب, خطب خطبته بالحمد يقول إن الحمد لله فبعض العلماء يقولون بأن هذه الرسائل تقوم مقام الخطب فإذا كتبت رسالة تكتب فيها الحمدلة لأنها تقوم مقام بها والخطبة يبدأ, أو يبدأ فيها بالحمدلة وهذه سنة لا بد من اتباعها كثير من الخطباء الآن يخرجون إلى خطبة الجمعة فلا يبدأوا بالبسملة فلا يبدأ بالحمد له يبدأ ببيض شعر أو كلام ليس من السنة لكن الأصل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صعد الإمام على المنبر وسلم يقول إن الحمد لله خطبة الحاجة التي أذكرها دائما في جميع الدروس وهي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بها دائما في جميع خطبه ولأننا لا نتكلم إلا للحاجة فوجب علينا أن نبدأ بها وهي مفيدة وفيها فوائد وعبر وعظة تقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا إلى غيرها هذا الكلام إلى آخر الحديث وأذكر أن العلامة الألبانية رحمه الله قد صنف فيه جزءا حديثيا وشرح بعضها رحم الله جميعا فلعل النظم هنا استكفى بالبسملة وشرع في ما أراد أن يبينه للناس لأنه هنا مسؤول كما سأذكر في شرح البيت يقول يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي فقد سئل سؤالا فأراد أن يجيب عليه فبدأ بالبسملة وأسرع في الإجابة أسرع في الإجابة ما يا إخوة فهذا فيما يتعلق ب مسألة البسملة والبسملة يمكننا أن نستفيض فيها من الكلام فيها كلام كثير ولها مباحث ربما نجلس محاضرة كاملة نشرح فيها لكن الأمر المهم أن نستفيد من ما يقال فيها من أمور ثابتة وأصول راسخة نستفيد منه إذا أردنا أن نشرح هذه البسملة في أي وقت استطعنا أن نستحضر ما سمعنا الكلام يسير إن شاء الله تعالى على من يسره الله عليه فالبسملة هذا أمرها والحمدلة أيضا الحمد لله يعني لا أشرحها لأن النظم لم يأتي بها لكن كثير من أهل العلم يأتون بها سواء في منظوماتهم أو في متونهم أو في كتبهم أو غير ذلك اللهم مستعين طيب آآ طيب سأرجئ البيت الأول إن شاء الله عز وجل للمرة القادمة لأن عندي بعض الأمور أريد أن أنهيها فأكتفي بهذا بارك الله فيكم وموعدنا في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل نستكمل البيت الأول حتى نشرحه باستفادة إن شاء الله عز وجل يعني كان في الحزبان أن اشرح البيت الأول اليوم لكن عندي بعض الظروف بارك الله فيكم شكر الله لكم واتقبل الله منكم والموعد إن شاء الله عز وجل في الخميس بعد القادم لأن الخميس القادم عندي ظرف لما رجعت منه مبكراً ما أستطيع أن أدخل الغرفة فأسأل الله تيسير ان رجعت مبكرا سأدخل وإن لم أرجع مبكرا سنؤجله إن شاء الله عز وجل بارك الله فيكم أخي الزهير حتى للتذكير بارك الله فيكم وأحاول إن شاء الله تعالى أن أكون في المعاد لكن لو تأخرت فتعذرني بارك الله فيك الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك الشرق لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته